50 languages أريد أن أشتري هدية Però res massa car ولكن أن لا تكون غالية كثيرا ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Pot ser una bossa? ربما شانطت يد ربما شانطت يد De quin color la vol? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ negra, أسود, أسود، بني أو أبيض كبيرة أو كبيرة أو صغيرة قبوك بيورا اكستا لي ان ارى هذه <تصفيق> هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي او او هل هي من جلد صناعي او هل من جلد Senai من جلد طبيعي طبعا. Es de muy buena calidad. هذه نوعيه ممتازة هذه نوعيه ممتازه. Y la bolsa es realmente سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا ماغrada هذه تعجبني هذه تعجبني, هذه تعجبني سأأخذها سأأخذها سأأخذها هل يمكن أن أبدها إذا لازم هل يمكن أن أبدها إذا لازم بالكيدكيد لم الرغ نغلفها كية نغلفها كية لاش ز؟ هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق